87. 87. قرمت أقارني كذباني سرتني الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء سرتنا ده عن هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ سرتنا تانسوني. هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ سرتنا شيطاني. هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ سرتك دهانيزني. أن أدخن. أحب أن أدخن. سرتناي إج هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ هو يريد شعلة نار واللّاعة. هو يريد شعلة نار. سرتنيك إندي بالاميت أحب أن أشرب شيئا أحب أن أشرب شيئا سرتنيك إندي بالاميت أحب أن آكل شيئا أحب أن آكل شيئا سرتني كيتشيت كيبي هني ماغام أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا سرتني أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا سرetnem önt أحب أن أطلب منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئاً سرتني أن مخيبني بالامره أحب أن أدعوكم لشيء أحب أن أدعوكم لشيء بيت سرتني كيرم عفواً، ماذا تريد حضرتكم عفوا ماذا تريد حضرتكم سرتنا إجتياح البيت. هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ با إنكار إجتياح سرتنا. أو تفضل حضرتكم شاي. أو تفضل حضرتكم شاي. هذا سرتنا مني. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت سارة نينك اي تاكسي؟ هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ تلفناني سارة نينك يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون أن يتصلوا بالتليفون